لي فَإِنَّ اللَّهَ لا, لَا يَغْفِرُ, يغفر الذُّنُوبَ إِلَّا أَن من لِمَن يَشَاءُ مِنْ الليل مَن قَامَ بها الْيَوْمَ بِإِيمَانٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَن يمسي, يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ, من أهل, أهل, أَهْلِ الْجَنَّةِ قَبْلَ فَهُوَ مِنْ الْجَنَّةِ